انك تندم في اول ليلة في القبر. انا اذكر في هذه الليلة. وش قدمت في هذه الليلة? وش قدم هذه الحفرة? كنت في يوم الايام يا من التأخر عن صلوات. كنت علاقة. معنى علاقة? هذا الحين الرحم حق الام. انت يومه ايام كنت على قهري يعني لا لا هواء واضح كنت متعلق في جرايش الرحم ما ثبتك الله ما بك هواء الله الله سبحان وتعالى ثم صارت هذه العلاقه ايش مضغة ابغى تعاد مضغة ما ابغى خذ لك هلك الان قول لي كيف طلعه شوف كيف شكله لو ترضيه يا اخويك يا اخي يقول لك لا. شكل كيف? انت في يوم الايام كنت والله العظيم مضى ولا شيء. والله خطبك الانسان ما يخاطب غيرك. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم. شلي غرك? شبابك غرك? الكريم ليش? يا ما غرك في الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء أركبك من خلقك؟ من سواك؟ من أعطاك؟ يمكن أن يقولوا شو شو سبقى نعمة هذا؟ شفتوا؟ ها؟ يتحرى فيه شيء؟ ما يتحرى فيه شيء؟ شيء واحد بس هذا اللي ولكن سخر هذا اللسان بصاحب الله سبحانه وتعالى، والله إنه يعاني معنا للبرد، من برد والتعب جاي من جدة جماعة، جاي من جدة ما على نفسه في كثير منهم عظيم مثل نعمة، لكن من جاء من تحرك له ليش؟ لجاي جماعة <تصفيق> يا, يا طيب، ترى كان مد يمد يود يجي يمشي، مو... لكن برحاض. تغير حاله من حال إلى عاله لحظات والله تغير وأنت ما تشعر والله ما أفنا العباد على الله إذا عفوه والله ولا شيء والله من فقد الله ما وجد والله من فقد الله ما وجد إذا الله لو معك والله لا معك شيء والله لو معك مالطارون والله أنت بلا إيمان بهيمة. والله بهيمة. بل بهيمة احسن منك. ليش الله يقول اولاك ايش? كالانعاف بل هم اضل. اولئك هم الغافلون. فانا احذرك يا عبد الله من الغفلة. والله العظيم اني احذرك من الغفلة يا عبدالله. طبعا حنا الان في حلم. الدنيا حلم. خذها قاعدة. الدنيا حلم حنا الحين في حلم. والموت يقضى والله إذا حطوك في القبر تصحى تقول يا الله وين كنت؟ كنت في حلم أنت؟ كنت في حلم وتفسير الأحلام متى؟ يوم القيامة إما إلى جنة وإما إلى نار. فيا شباب والله إن الحياة والسعادة مع الله سبحانه وتعالى كم الناس ترك الصلوات كم الناس عاطر والديك اسمع وتأمل ما يقول الله سبحانه وتعالى. ركز معي. وما الأعراب عند ذكره فإن له معيشة ضنك ضنك هم وغم طفش سكانت طفرات ليش؟ لأنه مر عند ذكر الله سبحانه وتعالى. لأن قطع علاقته مع الله هي ايش؟ الصلاة. والله ان الصلاة سعادة. والله ان الصلاة نوم. والله ان الصلاة نجات. يقول نبينا محمد عليه الصلاة والسلام خمس صلوات. يا اخوان خمس. كم كانت? خمسين. كم كانت خمسين صلاة? يعني لازم كل نص ساعة الاقل مصلي تخيل كل نص ساعة ادانه صلاة. لكن صارت خمس صلوات باجر كم? اجل خمسين. شوف الرحمة يا اخوان كيف? خمس صلوات يقول نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من اداهم حيث ينادى بهن كن له نور وبرهان ونجات يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليهم لم يكن له نور. ما لك نور الله في الدنيا. ولا نجات. ولا برهان. وحجر ما افرعوا. وهامان وقارون وأمية من خلف فرعون وين يا جماعة وينهم هو وين هامان هم؟ وين, وين ابو جهل وين عصار وين قتافي وقساء دول وين هم ليش الله أهلكهم ليش الله أذلهم تقول ليش لأن عمر خطاب ايضا الله عن عمر لو يأتي الان عمر شوف حاني وحالك لو يأتي الان عمر يشوف حالنا في صلاة الفجر. كيف احوانا مع صلوات? والله تشتكي الى الله سبحانه وتعالى. عمر يقول نحن قوم اعزنا الله بايش? بايش عزك قبيلتك? والله يوم القيامة صبر على الشمال. الله قال فالدني تنفع في الدنيا. وجعلناكم شرونه القبال ايش? لتعارفوا ما تفاخوا. تنفعك يوم القيامة الصفر على الشمال. والله ما ينفعك يوم القيامة. لا قبيلتك ولا جاهك ولا منصبك ولا مالك ولا شبابك. ولا عشيرتك. ما ينفعك شيء نحن قوم اعزنا الله بالاسلام. فان ابتغينا العزة بغيره ايش? ها? اذننا الله. والله ان بغينا العزة. المال والمنصب والجاه بأي شيء والله يذلك ربي كما اذل هؤلاء اعتبر يا اخي اعتبر هذوله شوف قدامك الان خلف العود قرانا شغلات لا تسمعنا هذا القران لكن انا اديك تامل في اللي يحصل الان يا شباب والله ما لنا عزه الا في الدين والله ما في حياة الا في طاعه الله سبحانه وتعالى Niye <gülüyor> geç